وَلَقَدْ بَوَّأْنَا نَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُلْكَ وَعَطَيْنَاهُمُ الْعِلْمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ